اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفلامرا كتاب نحكمت اياته ثم فصلت من لد حكيم خبير الا تعبدوا الا الله ان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 رَبُّكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغِيثُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِنْ استودعها كل في كتاب مضين وهو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام وكان عرشه على الماء وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الذين كفروا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ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 صُنْكَفُور وَلَئِن أَذَقْنَاهُ نَعْمَا بَعْدَ ضَرَّاءَ نَسْتَهُ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ مَذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ صَفُور إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَآمَنُوا الصَّالِحَاتُ أُولَئِكَ لَعَنَكَ تارِكُ بعضَ ما يُوحى إليك وضائقٌ به صدرك أن يقولوا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء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 فَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَكْنُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَخَفْ فِي مَرَّةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ الناس لا يؤمنون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولائك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا نعمه الله على الظالمين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 هُم 45 خاددون مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا كَذَ